ولقد آتينا داود رسلا of <laughs> God. فرث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق ولقد آتينا داود وشليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله للذي فعضدنا على كثير وورث سليمان داود وقع إن هذا لهو الفرج من مبين وقوم شيراذ سليمان جنوده والإنس والطير فهم ينزعون حتى لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكاً من قولها فتبسم ضاحكاً من قولها qal əraq أعمل صالحا توضاه وأدق لي برحمتك في عبادك الصالحين فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا فتبست مضاحكا من قولها دخلني برحمتك في عبادك صالحين وتفقدوا طير فقال ما ليلا لَّبَّهُعَذب شزدأَْ ل أَب خنَّهُ أَ ل يتي ل بسُون فما كنت غير بعيد فما كنت غير بعيد فقال أحفت بما لم تحط من سبع بنبع يقين واجئ واجئتك من سبع بنبع يقين واجئتك من سبع بنبع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم انْصُرْ دَؤْمَ عَنِ السَّفِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَأَلَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخُرِجُوا الْخَبَأَ فِي ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ين والارض و يعلم ما ي və yəlləm və وَلَ سburu de qunta qu تين الك bi بذهب تَرَٰلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَرَٰلَّ عَنْهُمْ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم Qitə vun اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تغلى تغلى عنه لَ م وَإِنَّغُ بِملَ وَخْ مني وَق م أَلَ Azəqə Allahü l-aliyyum l